والشعرة بفتح العين فاللحية لحية كثيفة لا تصف البشرة فيجزئ غسل ظاهرها ولحية خفيفة نعرفها بأنها تصف البشرة فلا يجزئ غسل ظاهرها إنما يجب إنسان وبيتوضى يغسل الجلد ثم يغسل يديه مع مرفقيه لحديث عثمان المتقدم ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه لأنه يعني الوسخ الذي تحت الظفر لا يضر لأنه يسير وما وما وبمقداره اليسير اللي بمقداره يعني واحد في في بهية وبعدين على إيده بعض نقاط البهية اليسيرة فاليسير يعفى عنه لأنه يسير عادة فلو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم المسألة دي معناها إن كان الأمر ده كان منتشر بين الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه فدل على أنه عفو قال في الإنصاف وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين اللي هو شيخ الإسلام التامية وألحق به وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما أي يسير يمنع وصول الماء إلى البشرة معفو عنه. أما الكثير كطلاء الأظافر منه عنه ولا يجوز للمرأة أن تتوضأ وعليها الطلاء الأظافر أو الرجل لا يجوز له أن يتوضأ وعلى يديه أثر الدهنات ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه البياض الذي فوق الأذنين من, من الرأس لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء للإلساق يعني زائدة يعني فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله ولا يجب مسح ما استرسل من شعره, من شعره قال في الكافي والشرح وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم مقدم رأسها، لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها. المرأة يجوز لها أن تمسح مقدم الرأس. المرأة في مسح الرأس لها ثلاث ثلاثة أحوال. ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن تمسح جميع رأسها مقبلة ومدبرة. يعني هي كشفها رأسها، فبتمسح شعر رأسها مقبلة ومدبرة. أكمل الأحوال الحالة الثانية أن تمسح على مقدم رأسها يعني بتأتي على النصية وتمسح عليها وورد عن عائشة فدل على جوازه للنساء الحالة الثالثة أن تمسح على خمارها تمسح على الخمار يعني هي لو كانت متوضية ومسح على الرأس ولبس الخمار يجوز لها أن تمسح من على الخمار وورد ذلك كما رواه ابن أبي شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها. آه، مدام لبست الخمار يجوز المسح على الخمار كالمسح على العمامة. الحالة الرابعة وهي تدخل في الحالتين السابقتين أن تمسح على مقدم رأسها ثم تكمل على الخمار. فدي ب بباب أولى جاز لأن اللي مسحت على نصي فقط جاز. ويدخل آه، لازم تمسح الخمار كأنها توضأت قبله. لابد إن شاء الله في مسرح الخف ويدخ ويدخل, ويدخل سببتيه في صماخ أذنيه ويمسح ظاهرهما يدخل السبابة في صماخ الأذن ويمسح بالإبهام ظاهر الأذن كده ويمسح ظاهر الأذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وظاهرهما وباطنهما السبابة أو السباحة اللي هي الصبع يسمى السبابة يسمى السباحة أيضا ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق لحديث عثمان هنا كده كنا احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند هذا الفصل الفصل بقى في سنن الوضوء وسننه ثمانية عشر استقبال قبلة قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل يعني استقبال القبلة يعني توضع وإنت مستقبل القبلة هذا مذهب الحنابلة أنه يستحب استقبال القبلة أثناء الوضوء والراجح أنه لم يرد في ذلك دليل الحديث فيها ما فيش فيها دليل وهو قالوا هو متجه في كل طاعة إلا لدليل وفيش دليل ولا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى استقبال القبلة في أثناء الوضوء السواك لما تقدم غسل الكفين ثلاثة لحديث عثمان طبعا فيها تفصيل لو كان قائم من النوم من نوم الليل ينقض الوضوء دي ذكرها المؤلفين في أبواب المياه فعند الحنابلة يجب عليه أن يغسلهما قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثة هنا هنا مستحب اللي هو غسل اليدين ثلاثة ده بعيد عن المسألة الأخرى يعني لو فرضنا نوا في أثناء النهار ولم يقوم من النوم النهار الليل يجوز له أن يخ... يستحب له أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء أما في ال... إذا قام من النوم فالمذهب على أنه واجب والراجح أن الكل فيه مستحب لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاخسلوا وجهكم وقال زيد بن أسلم إذا قمتم يعني من الليل فدل ذلك على عموم عموم الآية دل على أنه يجوز للقائم من الليل أن يتوضأ ولا يغمس يده في الإناء قبل ولا يغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء ثلاثة والبداء قبل غسل الوجه بالمضمضه والاستنشاق دي من المستحبات إنه يبدأ قبل أن يغسل وجهه بالمضمضه والاستنشاق إنما الحنبلا عندو من الواجبات إيه إن هو يتمضمض واستنشق يبقى الترتيب بس هو اللي عنده مستحب ترتيب المضمضة والاستنشق قبل غسل الوجه يعني لو أن الواحد غسل وجهه ثم بعد ذلك تمضمض واستنشق جاز له ذلك ووضوء صحيح طيب الخامس المبالغة فيهما لغير الصائم يعني المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لقول صلى الله عليه وسلم الدقية ابن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما حديث صحيح دل على إن اللي صائم لا يبالغ في الاستنشاق. لا يبالغ يكفي مرة واحدة فقط أما ثلاث مرات دي المبالغة لغير الصائم السادس والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقاً إن هو يبالغ في الوضوء في سائر الأعضاء يبالغ يعني يبالغ في الإزباغ في الوضوء يعني هو بتوضّع يتقن الوضوء ويتأكد أن الماء وصل لكل عضو مش ي... مش ورا بعض ورا بعض وعايز يمشي لا يتقن ممكن يتوضى بسرعة السرعة لا تنافي الإتقال بس السرعة مع الإتقال ما ينفعش سرعة بدون إتقال ما هو عشان كده مستحب عشان كده مستحب لا لا لا هو حديث عثمان ذكر الواجبات فقط لا يملأ فامه بس مرة واحدة تكفي من ثلاث مرات يعني لا المبالغة هو يعملها ثلاث مرات مرة واحدة لا لا تكون مبالغة لقوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء أسبغ الوضوء قال ابن عمر الإزباغ هو الإنقاع والزيادة في ماء الوجه يعني يستحب در السابع يستحب له أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا الغضون اللي هو إيه؟ تعريج ومداخل في أنف وأذن وتحت العين فيه غضون وشعور لحية حواجب فيزيد في ماءه ولقول علي لابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هنا علي بن ابن أبي طالب يعلم ابن عباس لأن ابن عباس في الحقيقة أسلم وهو صبي صغير ومعنت 13 سنة في فتح مكة فمكوثه مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طويلا فأكثر ما رواه كان عن الصحابة ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى فذاك أبي وأمي قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه خد هكذا وصق بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه يعني لما عمل كده حط إيده أمام الأذن حتى يتأكد أن الماء وصل إلى الجزء الذي أمام الأذن يعني الجزء ده من الوجه قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم أخذ في الربع بقى كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجه بعد ما عمل ثلاث مرات أخذ كف من ماء بيده اليمنى ووضع على ناصيته وترك يسيل على وجه هي دي الزيادة التي أراد أن يذكرها فأفرغها على ناصيتي ثم أرسلها تسيل على وجهه وذكر بقية الوضوء حديث رواه الأمام أحمد وأبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله والثامن تخليل اللحية الكثيفة لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته أخذ كف من ماء ووضعه تحت حنكه الحنك اللي هو هذا الوضع المكان فوق الحنجرة يسمى الحك... الحنك ده للرجال طبعا تخليل اللحية للرجال شيء معلوم يعني فالنساء بتغسل فقط تغسل ثلاث مرات فقط وتزيد في ماء الوجه زي علي بن أبي طالب ما كان بيفعل أما تخليل اللحية فللرجال فقط لأن لهم لحية فيضع كف من ماء تحت لحيته ده نوع من التخليل في نوع تاني من التخليل إن هو يبل إيده و... ويدخلهما في لحياتي فهذا أيضا تخليل فخلل بي لحياتي وقال هكذا أمراني ربي طب الأثر ده هكذا أمراني ربي المفروض يبقى دليل على الوجوب وجوب تخليل اللحية صح ولكن حديث عثمان بن عفان لم يذكر فيه تخليل، فدل ذلك على أنه مستحب وأمراني ربي أمر استحباب وتخليل الأصابع كذلك أيضا حديث لقيت الانصابرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع دليل على الوجوب ولكن حديث عثمان صرف ذلك للإستحباب وأخذ ماء وأخذ ماء جديد للأذنين كالعضو المنفرد وإنما هو من رأس على وجه أخذ ماء جديد يعني بعد ما يمسح رأسه يبل إيده تاني ويمسح أذنيه بماء جديد ده عند الحنبلة وورد ذلك عن ابن عمر ولكن الراجح أنه يمسح ذنيه بما فضل من ماء رأسه يمسح رأسه وبعدين يمسح الأذنين بنفس الماء لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس فدل على أنهم تبع تبع للرأس تمسح كما يمسح الرأس وبماء الرأس الأمر الحداشر. 11 تقديم اليمنة على اليسرى لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمون في ترجله وتناعله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمون في ترجله ترجل اللي هو تسريح الشعر فالإنسان يتعلم أداب السنن والأداب من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يسرح شعره كάν كأن, كان رجلا أو امرأة يبدأ باليمنة ثم باليسرى. يبدأ إن كان شعره طويل يعني يبدأ باليمين ثم باليسار وكذلك إذا حلق رأسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما في حجة الوداع لما حلق رأسه حلق اليمين ثم اليسار، فإذا دخل الحلاق يعلم ذلك ويقول له أنه يحلق رأسه اليمنى ثم الجزء اليم الأيمن، والتنعل يعني يلبس نعله اليمنى الأولى الأول ثم اليسرى، وإذا خلع خلع اليسرى وبعدين اليمنى ولا يتنعل واقفا دي من أداب التنعل هو يجلس ويتنعل له يلبس الحذاء أما النعل الشبشب فيجوز له أن يلبسه على أي هيئة لسهولة لبسه أما الحذاء فلا يلبسه واقفا لأنه يضره وممكن يقع يقع والشراب كذلك أيضا أي حلاق يبدأ باليمين الأول ومن الشمال وطهور الوضوء وفي شأنه كله شأنه كله ده عام على كل الأحوال الإنسان يبدأ كل شيء مستطاب وحظ الشرع شرع عليه باليمنى والشيء الخبيث يبدأه باليسرى ومجاوزة محل الفرض محل الفرض اللي هو بالنسبة لليد لغاية المرفق وبالنسبة للقدم لغاية الكعب ده محل الفرض الفقهاء سموها كده محل الفرض يعني بدل ما يذكر اليدين إلى المرفقين والكعبين إلى والرجلين إلى الكعبين وحدود الرأس والوجه جملة طويلة فقم اختصرها كلمة محل الفرض يعني التي ذكر في الآية محل الفرض الذي ذكر في الآية خذ اللفظ ده هنستعمله كتير بعد كده في المسح الخفين وغير ذلك لأن أبا هرير توضأ ثم غسل يده حتى أشرعة في العضد العضد اللي هو هنا غسل يديه حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء لغاية هنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله دا من كلام أبي هرير نعم؟ لو مسح الرقبة ليه لا مجاوزة في, في المغسولات الممسوح مش هيتجاوز لأنه ممسوح إنما مسح الرقبة عايز يمسحه من باب التنظف ما فيش مشاكل إنما يمسح الرقبة من باب الندية من الوضوء دي من البدع وورد فيه حديث ضعيف بس الفقهاء على أن ذلك ليس مشروعا في الوضوء إنما الممسوحات لا يتجاوز محل الفرض إنما هو يقصد في المغسولات يعني حتى الحديث قال إيه إنه هو في الرجل في العضد ورجل في في الساق أما الوجه لا الرقبة لا, لا تمسح آه اللي متعود عليها عايز يعملها من باب العرق والنظافة ما فيش مشاكل إنما ليس من باب الوضوء اللي متعود عليها أنه هو يدخلها في الوضوء كل مرة لا هذا لم ي... لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الرقبة صلى الله وسلم الحديث اللي احنا كنا بنقوله فمن استطاع منكم فليوط الغرته غرته وتحجيله ده مدرج مدرج من كلام أبي هريرة يعني هو لغاية الحديث من, من إزباغ الوضوء لغاية الحديث انتهى والغسلة الثانية والثالثة ده السنة رقم 13 لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء هذا وضوء ومن لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوءي ووضوء المرسلين قبلي اخرجه ابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني إنما الأثر ضعيف إنما في أثر أخرى في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة مرة مرة واحدة ومرتان مرتان وثلاث وثلاث, وثلاث ويجوز له أن ينوع بين الأعضاء يعني يغسل عضو مرة وعضو تاني مرتين أو ثلاثة بس أقل الأحوال مرة واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء دي السنة رقم 14 استصحاب ذكر النية يعني هو متوضي يتذكر إن هو يتوضى لله يعني دي قربة ويستحب دائما إن هو في القربة أن يكون مستحضر معاني العبودية واحد في الصلاة ويسرح هذا ينقص من أجره فاستحب له أن يستديم ذكر النية في أثناء العمل لقربه حتى يتم أجره كاملا وده المقصود من العبودية إنسان يتعبد إلى الله عز وجل مش النية الأولى وخلاص لا كل العبادة الله عز وجل شرحها للإنسان من أجل أن يستشعر معاني الذل والخضوع لله عز وجل والاتيان بها عند كل عند غسل الكفين يعني استحب أن ينوي قبل غسل الكفين شمعنا غسل الكفين لأن دي أول أفعال الوضوء إنما الواجب في النية قبل إيه قبل غسل الوجه لأن ده أول واجبات الوضوء يعني لو فرضنا واحد دخل وبعدين غسل إيده وتمضمض واستنشق ولا ينوي الوضوء وبعدين جيه يغسل وجهه طب قال طبعا أنا أتكمل الوضوء بقى من أول هنا يا صح وضوء طب غسل وجهه بعد ما غسل وجهه نوى. نقول له يرجع يغسل الوجه يبقى لابد من النية قبل فعل أول واجب اللي هو يا الودينا أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أول غسل الوجه هو بداية النية وجوب النية أما المستحب فمن أول أفعال الوضوء والنطق بها سرا ده المستحب رقم 16 الحنبلة عندها عندهم أنه يستحب أن ينطق بالنية سرا يتلفظ بها سرا ده من مذهب الحنبلة كذا قال شوف بقى هنا الشيخ إبراهيم بن ضويان سعودي من مشايخ الشيخ السعدي والمشايخ مشايخ اللي كانوا المعاصرين اللي بعديه كذا قال يشعرك ان هو غير موافق على الكلام صح كذا قال تبعا للمنقح منقح اللي هو مين المرداوي صاحب كتاب التنقيح يطلق عليه المنقح صاحب كتاب التنقيح وكتاب التنقيح مختصر لكتاب الإنصاف والإنصاف هو سرة المذهب ولب المذهب كتاب الإنصاف ده في كل حاجة عن المذهب من أراد أن يذكر أي شاردة أو واردة في المذهب في الإنصاف كل علماء المذهب وكل أقوال المذهب في كتاب الإنصاف اللي عايز يرى الخدشة في المذهب هيروح في الإنصاف ويلاقيها موجودة أما كانتش موجودة مش مش في المذهب يبقى المذهب لم يقل ذلك وحتى الأقوال الشاذة بيذكرها حتى الأقوال الضعيفة المردود مردودة بيذكرها فهو في الإنصاف لما أول ما بدأ في الإنصاف أراد أن يجمع كل شاردة وردة في المذهب ويبقى هو ده المرجع الوحيد للمذهب وده فعلا في الإنصاف الحقيقة هو فريد من نوعه في التأليف. ما فوش دليل، ما فوش حديث، ما فوش حاجة خالص، فوش غير أقوال العلماء المذهب يذكر المسألة، يذكر فيها عدد الروايات وكل رواية من اللي قالها وبعد ما يذكر الروايات يذكر إيه الراجح في المذهب وبعد ما يقول الراجح في المذهب يقول الأقوال اللي تانية اللي في المذهب الشذة اللي قيلت وقيل كذا وقيل كذا وقال فلان كذا يذكر كل الأقوال في المذهب في طبعه بس غلي شوية اللي هي طبعت المقنع مع الإنصاف مع شرح كبير في تقريبا حاجة و30 مجلد طبع طبعة عالم الكتب ده من أدق الطبعات وأنقاه لما لما الإمام المرداوي ما يتسعد تمنمية وده رأس طبقة المتأخرين لما الإمام المرداوي وجد إن الكتاب بقى كبير جدا وفي كل أقوال المذهب بس خدم المذهب يعني أنت لو عايز تعرف حاجة عن المذهب الحنبلي هتروح للإنصاف وتشوفه وما لقيتوش يبقى مش ماذا بالحمل لأن ما فيش استدركات على الإنصاف بعد كده بعد كده ده هم خذوا الإنصاف ولم يستدركوا عليه والله أعلم بقى هل في استدركات وهم ما استدركوش ولا هم اكتفوا بما في الإنصاف وخلاص لما لقى الكتاب كبير جدا اختصره في كتاب اسمه التنقيح المشبع التنقيح المشبع مجلد واحد أصبح هو ده عمدة المذهب عند طابقة أوائل طابقة المتأخرى وبعد كده جاء ابن النجار وأله كتاب اسمه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات جمع مقنع ابن خدامة مع تنقيح المرداوي وعملهم في كتاب اسمه منتهى الإرادات هو ده بقى الكتاب رقم واحد في المذهب الحنبلي. منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات لابن نجار الفتوحي ده رقم واحد في المذهب الحنبلي ده اللي هو بقى الكتاب اللي معنا ده مختصر ليه كتاب منارس بإله ودليل الطالب مختصر لمنتهى الإرادات ده رقم واحد في المذهب فهو هنا بيقول تابعا للمنقح وغيره يعني على ساس انه هو ده المذهب اللي أخذوه من الإمام المرداوي رغم ان المرداوي مش هو ده ترجيحه انه هو نطق نطقي بها سرة ويخالف ذلك وخطأه خطأ هذا المذهب بس ملوش أنه هو يألف في المذهب هو يذكر يقول ده المذهب ورأيه مخالف ليه فقط ولما يكتف في الكتاب يقول هو ده المذهب ورأيه مخالف ليه مش عشان رأيه مخالف ليه يشتب المذهب لا ده كان عندهم أمانة علمية كبيرة يقول لك أنا رأيي حاجة والمذهب حاجة ولذلك ده دي طريقة للتدريس تدريس الفقه المذهب تأخذ زي ما هو كده ولو في نقاش حوالين المذهب نناقش ما فيش مشاكل إنما لابد انك تبقى عارف المذهب يعني لما سألك أقول لك هل النطق النطق بالنية سرا من المستحابات من المكروهات هتقول لي إيه من المستحبات في المذهب مذهب الحنبلي بيقول إنه مستحب لأنك بتدرس مذهب وبعد كده لما تتخلص لاربع سنين في سنة تخصص تخصص ده مذهب حنبلي يعني أنت هتبقى باحث حنبلي لك أرائك الشخصية زي كل الحنابلة لما لهم أرائهم شخصية بس في النهاية ما ينفعش أنك أنت تسيطر على المذهب بأرائك الشخصية ما أنتش ديكتاتور أنت تقول المذهب إيه هو وبعدين أرائك الشخصية تناقش بها المذهب لأنه برضو اللي يقلفوا في المذهب ما همش نجارين مسلح، دول علماء مش علماء بس ده علماء ملأوا الدنيا علم يعني قضي أبو يعلى لما يقول النطق بها سرا مستحاب أنت مش عارف من القضي أبو يعلى؟ القضى أبو يعلى قالوا نوام المكتهدين المطلقين مطلق يعني مش مقيد في المذهب ده مطلق مجتهد مطلق زي زي الإمام أحمد ولو كان في عصر الإمام أحمد لكان المذهب بقى باسمه مش باسم الإمام أحمد قضى أبو يعلى وكان ليه فضل كبير جدا إن المذهب انتشر وممكن لو لا كان المذهب انضفر تماما لأن القضى أبو يعلى كان حنفي أصلا وبعد ما لما لقى مختص الخرقة وراء أعجب به وراح بعد كده إيه درس المذهب الحنبلي على إيد أبو عبد الله حمد الحسن ابن حامد ماي سنة 403 وبعد كده انتشر المذهب لما اعتنق القاضي يعلى مذهب الحنبلي أبى أول قاضي يقضي بالمذهب الحنبلي وانتشر المذهب الحنبلي خرج من العراق للشام وبعدين نزل للالمملكة العربية وإلى الآن المذهب الحنبلي منتشر بس لما يقول كده ب أنا أكلمه بس الحق لا يعل عليه وإن لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل خلاص احنا نلتزم بالسنة ونوقر العلماء في نفس الوقت فهنا بيقول كذا قال تبع للمنقح وغيره ورده عليه الحجاوي الحجاوي صاحب كتاب الإقناع وصاحب كتاب زاد المستقنع برضه كتاب الإقناع رقم اثنين في المذهب ماشي منتهى الإرادات رقم واحد والإقناع رقم اثنين لما يحصل في خلاف بين الإقناع والمنتهى يرجح ايه اللي في المنتهى ماشي يعني والمنتهى انوافق وافق الإقناع فذاك الحق بلا نزاع وإن يكن خلف ففي المنتهى معتمد الأصحاب من أهل النهى وقيل ما رجحه في الغاية مرعي الفقيه صاحب الدراية كذا حكى لذا ابن بدران في المدخل فاحكم واستفد واستفصلي أو فحقق واستفد واستفصلي المقصود إيه إن المنتهى إن وافق الإقناع يبقى المذهب. فإن يكن خلف فمنتهى مقدم على الإقناع كل ده لخص البهوتي في الكتاب كشف القناع فإنه لم يرد فيه حديث فكيف يدعي سنيته بل هو بدعة لكلام الحجاوي وكذا قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية التلفظ بالنية بدعة فتاوى المصرية غير مجموعة الفتاوى فتاوى المصرية مضبوعة لوحده. وقول ويستحبر ده رقم 17 وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراقه رفع بصر السماء دي زيادة ضعيفة وردت في بعض الأدلة والصحيح أنها لم ترد لحديث عمر مرفوعا ما منكم من أحد يتوضأ فيزبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فُتِحَت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء حديث صحيح رواه أحمد ومسلم مناسبة الذكر إن المسلم لو توضأ تذكر في أثناء الوضوء ما منى الله عليه من إزالة الوسخ والدرن وما منى عليه من تنظيف الأعضاء الظاهرة فيتذكر قلبه فينطق الشهادتين لأن التوحيد هو مطهر الأعضاء القلبية قال الله عز وجل إنما المشركون نجس نجس ليه؟ لشركهم فإذن الموحد طاهر فيتذكر طهرة القلب فيوحد الله عز وجل إذن علاقة الوضوء بالتوحيد علاقة وثيقة وكل عبادة الإنسان بيتعبد بها لله عز وجل عبادة لا علاقة بالتوحيد اا وطبعا الوضوء ليه ليه فضل يعني ليه فضل ذكرناه في الأحاديث مش كده في بقى دلوقتي أبحث على فضل الوضوء الدنيوية اللي هي بقى الله عز وجل المؤمن لا يحتاج من الله تعليل صح المؤمن يؤمر فيطيع ويفعل ما يؤمر به ده قوة إيمان المرء تحركه كلما زاد إيمانه كلما ما سألش ربنا عايز إيه من هذا الأمر أو ربنا أراد إيه من هذا الأمر إنما ضعيف الإيمان يقول طب وأصل الشريعة لها روح وإنتم تتمسكون بالنص لا الشريعة لها روح ربنا أراد ماذا أراد من الشريعة مصالح العباد أيما وجد مصالح العباد هذه الشريعة ويخالف النصوص من أجل هذا الأمر قطع يدي السارق يقول لك لا المصالح العباد في السجن بهيد الشريعة وهذا الخطل أما المؤمن فلا يسأل لماذا أراد الله هذا الأمر ضعف إيمانه جعل الله عز وجل هيئ لناس يقولون أنتم عايزين الحكمة أراد الله عز وجل أن يظهر هذه الحكمة فتجد واحد بحثي غربي ما نوجع بالإسلام خالص يوم جاي عام بحث يكتشف أن الوضوء من أنفع الأعضاء يعني واحد بريطاني عمل بحث وبعدين في النهاية خالص قال الأعضاء الظاهرة اللي هي الرجلين قدمين واليدين والوجه دي الظاهرة عشان تطيل عمرهم وتجعل دائما نشيطة تتوضأ بالليل أو تغسل هذه الأعضاء بالليل طبعا ما أعرفش الوضوء تغسل هذه الأعضاء بالليل قبل الفجر تغسلها فالمسلمين قالوا طب ده عندنا صلاة الفجر دي واجب على المسلم كله إلا من رحم الله طبعاً الناس اللي بتقوم ساعة عشر الصبح عشان فواجبها على المسلمين كلهم بيقوموا قبل الفجر يتوضم ومنهم من يقيم الليل فده أمر إيه؟ أمره موجودة هوت عندنا وربنا أراد إنه هو يظهر الحكمة ديه من خلال إيه؟ ألسنة الغرب عشان يقو يقوي إيماننا إحنا ونؤمن بأن الله عز وجل أمرنا أوامر ليست عبثان إلا إنه المقصود بها التعبط أصلاً يعني فـ كذلك نظافة الأعضاء، نظافة الأعضاء دية الأعضاء دية هي أعضاء مكشوفة، الأيد, الإيد دي مكشوف، فيها من البكتيريا والحاجات اللي لا تعلمها، لو أنت تركتها بدون غسل، طبعا هيبقى أكثر قذارة من الغسل، الإنسان لما بياخذ يده بالماء فقط كده يسقط منها ملوثات، بدليل الناس بتحس اليد قبل الأكل، طب إشمعنا قبل الأكل؟ عشان بيأخذ بي بيدي ويأكل. طب ما أنا ممكن أضع يدي في فمي دون أن أكل يبقى المفروض أخسلها على طول فالله عز وجل فرطها أنها تغسل خمس مرات في اليوم تقليلا من مخاطر. ويحكى أن رجل أمريكي في مؤسسة أمريكية كان بيتوضع وبعدين رفع قدمه لكي يتوضع فدخل رئيسه في العمل يعني فأول ما رأاه كده طبعا هذه مخالفة أنه يغسل يده في حوض الوش رجله في حوض الوجه فالمهم إيه غاضب منه فقال أنا أنت بتغسل وجهك كم مرة في اليوم المسلم بيقول للأمريكي فقال لا أغسلها مثلا مرة في الصباح قال رجلي أغسلها خمس مرات يعني رجلي أنظف من وجهك اللي أنت منتش عايزها تتغسل في مكان الحوض دي أنظف من وجهك اللي هي تغسل مرة في الصباح وخلاص أثر آخر من توضأ فأحسن وضوء ثم رفع نظره إلى السماء ده ضعيف زيادة منكرة الآخر حاجة أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون. روي عن أحمد أنه قال ما أحب ما أحب أن يعينني على وضوئ أحد. كلام الإمام أحمد. لأن عمر قال ذلك ولا بأس بها لحديث المغيرة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم من في وضوئه. رواه مسلم. وقول عيشة كنا نعد له طهوره وسواكه. طبعا طبعاً هذا المذهب هو يتولى وضوء بنفسه ولا يعونه أحد ولكن الراجح أنه يجوز أن يعونه أحد باب المسح على الخفين قال ابن الببارك ليس في المسح على الخفين اختلاف وقال أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء شيء يعني ريبة يعني أو شك فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني الإمام أحمد يعني هو أفضل من الغسل. يعني المسح الخفين أفضل من الغسل لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل ده في أقلاف هل المسح على الخفين أفضل أم غسل القدمين أفضل الغسل ورد في في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجولاكم إلى الكعبين الفتح. إنما في قراءة تانية وأرجولكم بالكسر يعني أصلا يبقى اللي يستدل على أن الأصل فيها الغسل نقول له طب ما هالأصل فيها المسح وارجولكم ديها توديها فين ده بيقرأ حتى شعبة عن عاصر فهي قرأة سبعية فإذن ال ال ال الأمر ما فيهوش أصل الاتنين أصل فشيخ الإسلام تيمية رجح وقال العبرة بالملبوس يعني لو كان لابس الخوف لا يخلعه حتى يغسل لا إن كان مش لابسه ولا يلبسه حتى يمسح الإنسان على حسب حاله إن كان لابس الخف يمسح الخف إن كان خالع الخف يغسل القدمين لا يتكلف شيء لا يتكلف إنما مراد المذهب هنا الأفضل لإيه لأن المسح للخفين مسألة عقادية يعني أنت لو في وسط الشيعة الشيعة خلفوا السنة في الرجلين في ثلاث حاجات أول حاجة المسح على خفين لا يمسحون على خفافه تاني حاجة يمسحون على أقدامهم ولا يغسلونه تالت حاجة يمسحون على مقدم القدم ولا يمسحون ولا يمسحون على الكعب عندو مال الكعب اللي هو المشط الرجل ده بس إنما الكعب اللي هو المعروف ده مش الكعب ودول التلات مسألة اللي بيختلفوا فيها مع أهل السنة ودي أصبع أحد مسائل فما محمد أراد إنه هو أفضل بين باب إظهار إيه السنة وإن إظهار السنة ده من الأمور العظيمة فلا بأس إنه هو يفعل ذلك إن كان في إظهارية فائدة أما إحنا هنا في مصر في الشيعة ده حتى المز حتى الحزب الشيعي اسمه حزب التحرير مش عارفين يجمعوا 5000 واحد تعرف اسم النفيز راح جمعوا 300 واحد عشان يعملوا حزب ما عرفوش يجمعوا خمسة آلاف واحد فتركوه فما فيش في مصر شيعة فالإنسان بقى ما يظهرش عن نفسه ولك عشان يخلي في الشيعة أين الشيعة لما تبقى فصل الشيعة خلفه قال ابن يعني ابن عن جرير ابن عبد الله يعني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسها على خفيه قال إبراهيم يعني النخعي كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة إيش معنى المائدة يعني فيها آية الوضوء يعني عايز يزيل آآ آآ شبهة أن يكون المسحى الخفين الأول وبعدين آية الوضوء نسختها قال لا ده هو جرير ابن عبد الله أسلم بعد نزول آية المائدة فمعنى كده أنها مش منسوخة يقول بقى يجوز بشروط سبعة يجوز المسحى الخفين طبعا هو الخفين يدخل فيهم أيضا الجوربين والفرق بين الخف والجورب أن الجورب يكونوا من الخف يكون من جلد والجورب يكون من قماش أو صوف اللي هو الشراب وكان الصحابة يمسحون على جواربهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين حديث صحيح والنعلين فدل على جواز المسح على الجوربين إن في خلاف إنما الخف ينفوش خلاف يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء بالماء دي مهمة جدا هتحل لك مشاكل لما تطلع للكافي أو المغني هتحل لك كلمة الماء دي هتحل لك مشاكل كتير إن لبسوهما بعد كمال طهر بالماء يعني لو تأمم ما ينفعش يمسح على الخفين بعدها لو طهر بالماء بس مسح على العمه على العمامة أو على الجبيرة ما ينفعش يمسح على الخفين يبقى هو لازم الماء يعني لازم وضوء كامل لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم تاني حاجة سترهما لمحل الفرض محل الفرض اللي هو الكعب ولو بربطهما فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح لأن حكم ما استطر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل قاله في الكافي ده تاني شرط ستروهما لمحل الفرض أن لازم الشراب الملبوس يستوعب ما بين الكعب والأصابح يعني الشراب اللي هو مقصوف الرأبة ده ما ينفعش يتمسح عليه لا المخرج حجيلها بس احنا نخلص بس من مقصوف الرأبة خلاص المقصوف الرأبة ده ما ينفعش يتمسح عليه لأنه لا يستوعب محل الفرض إنما لو كان بنص رقة كده أو برقة كاملة دا ينفع لأنه خلاص استوعب محل الرأس يبقى كده تسمى شراب. طب الشراب اللي يستوعب محل الفرد ده مخرق فيه خرق ده اللي فيه خلاف ذا الحنابلة رفضوا الكلام ده وقالوا لا ده لازم يبقى سادة خالص ما ينفعش ينفوش ولا خرق وترد عليهم بأن الصحابة لم يكن هذا عادتهم. والخف في عهد الصحابة والجوارب في عهد الصحابة والتساخين التساخين دي اللي هي الجوارب الصوف عشان تسخن رجلهم دي كانت مخرق وكان ده من عهد الصحابة فالذي استقر عليه الأمر كلام شيخ الإسلام التائمية إن مدام الخف يسمى خف يعني ساتر محل الفرض ويكون فيه خرق يسير جاز والخرق يسير ده مقدر بأنه لسه اسمه شراب لسه ما خرجش عن وصفك شراب يعني لو واحد لبس أنكل عارفينه بتاع ال بتاع الرباط الجزعة أو الرباط أو كده. دم الشراب أصلا. فما ينفعش يتمسح عليه لأنه لا يسمى خف رغم أنه ممكن يكون مستوعب بس لمشت القدم ظاهر لأنه ما يتمسحش عليه. إلا بقى اللي عايز يمسح عليه يلبس فوق شراب. يتوضى ويلبس ويلبس فوق شراب. ويمسح عليه لغاية اليوم بالليل يبقى مسح على الشراب وليس ولم يمسح على الأنكل. لا ما ينفعش لأنه خرج عن وصف الشراب. يعني شراب لابسه كل حاجة بس رجليه الاصابع من قدام بينه هو شراب صيفي فده لا يطلق عليه شراب ده هو ما مش خرج عن وصف الشراب يعني مش مش ملبوس الناس يعني نعم الرقيق هيجي دلوقتي وصفه إن شاء الله مش هيجي شراب الدوالي طب أنا هقول لك عليه الشراب الرقيق المخرق الشراب الرقيق الذي يصف البشرة ما ذكرش وصف البشر هتيجي عدم وصفه من البشر شراب الدوالي هو شراب كامل لا من قدام ما ينفعش يمسع عليه وإمكان المشي بهما ده الرقم ثلاثة بقى إمكان المشي بهما عرفا لأنه, لأن لأنه الذي تدعو الحاجة إليه إمكان المشي بهما يعني يستطيع أن يمشي فيهم في هذا ما يبوش من من من خشب أو حديد فعش يمشي به لأنه مش لا يسمى خوف وثبتوهما بنفسهما فإن لم يثبوه إلا بنعلين كالجوربين طبعا الجوربين اللي كان عندهم شراب بس من غير أستك ونحوهما مسح عليهما على سيور النعلين أصبح النعل والشراب بقى حاجة واحدة لما المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وأن حديث صحيح. الخامس إباحتهما. أنهما يبقى مباح يعني الشراب غير مخصوب. ما يبقاش غصبه. لا شراب يمتلكه يعني. أو حرير. فلا يجوز المسح على المخصوب ونحوه. ولا الحرير لرجل. لأن لبسه معصية فلا تستباحه بين الرخصة. الرخصة. السادس طهارة عينهما. ما يبقوش من جلود نجسة. ك جلد غير مدبوغ مثلا أو من من مواد نجسة يكون طاهر أو طاهر ووقعت عليه نجاسة فعشان قطع يصلي به وعدم وصفهم البشرة ده بقى المسألة اللي كان الأخ سائل عليه إن هو لا يصف البشرة وصف البشرة نوعين وصف لرقه ووصف لصفاء ماشي يصف البشرة لرقته ويصف البشرة لصفائه مثال الأول الشرابات الحريمة الفليه اللي هي المرأة زي الشفون كده تلبسها وتظهر القدم ده مبالغة في التبرج يعني ده آه آه وفي شرابات بتبقى شبيكة كده يعني شراب ما لنوش لازم يعني بس هو اسمه شراب ده لا يجوز المسح عليه لأنه أصلاً لا يسمى شراب ده هو يسميه أي عاك أما الشراب الذي يصف البشرة ولكن وصف غير دقيق يجوز المسح عليه هو رقيق نعم لا لو باين اللون يبقى وصف دقيق هو باين البشرة يعني لونه لون الشراب أسود بس انت شايف منه حاجة من تحت ولا تستطيع أن تصف لون البشرة لا ليس لو شربات الرجال عموما يعني دا يجوز المسح عليه النوع الثاني بقى اللي هو يصف البشرة لصفائه زي البلاستيك شفاف يعني شف... صافي ثميك زي الزجاج وما بيدربوا مثال بالزجاج إنما فيش مثال الزجاج عندنا إنما المثال يعني جزمة حزاء بلاستيك شفاف ده يجوز المسح عليه لأنه هو في النهاية هو لم يصف البشرة لخفته لما وصف البشرة لصفائه فالمادة ممكن يبقى البلاستيك قد جده إنما هو في الحقيقة صافي فيجوز المسح عليه يبقى لا يجوز المسح على ما يصف البشر لرقته إنما يجوز المسح عليه لصفائه فإن وصفها لم يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرد أشبه النعل هذا فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلايا ليهن جملة دي فيها عدة مسائل المسألة الأولى توقيت المسح الجمهور على ان المسح للخفين موقت بوقت أن المقيم يوم بليلة يعني 24 ساعة المسافر ثلاثة أيام بلايا ليهن يعني 72 ساعة الملكية خلفه وقالوا إن على الخفين غير موقت ووافق شيخ الإسلام التنمية الملكية في بعض الصور والراجح وقول الجمهور لأن الحديث فيها صحيح وحديث الذي فيه عدم المسح على الخفين بوقت حديث ضعيف فيمسح المقيم المقيم يوم بليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن هنا من العاصي بسفره يبقى العاصي بسفره يمسح مسح المقيم ولا يمسح مسح المسافر لأن الزيادة في الصفر رخصة لم تستبح بالمعصية لأن القاعدة بتقول إيه قاعدة بتقول أن الرخص لا تستبح بالمعاصي والدليل على ذلك قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى فالتيسير والرخص مرتبطة بالتقوى وعقلاً لا يصح عقلا أن الله عز وجل يجعل الرخص والتيسير على العصاة يعني واحد رايح يحضر فرح في القاهرة فرح ده بقى فيه ما فيه من المعاصي وبعدين قال طيب أنا حصلي الجمع جمع وقصر عشان لما لعشت الدن أبقى قاعد مروء مش حاجة تزعجني ده واحد تقي ده واحد عنده إيمان يعني يخف على الصلاة فهل الله عز وجل يعطيها ذي الرخصة عشان يقعد مبسوط ما لا طبعا الرخص لا تستبح بالمعاصي الله عز وجل لا يوسر على الناس أمور المعاصي فالعلماء اخدوا قاعدة كده ان اي معصية تبطل الرخص فكذلك العاصب بسفري ما ينفعش يمسح تلات يام يمسح يوم بليلة بس كأنه مقيم يبقى ليه حق الإقامة أكثر من يوم بليلة يخلع ويمسح تاني عقابا على سفري وهناك فرق بين سفر المعصية والمعصية في السفر سفر المعصية يعني هو رايح يحضر فرح إنما المعصية في السفر يعني هو رايح عشان هو هوえ هناك لمصلحة رايح في القاهرة عشان بيخلص مثلا جوال سفر بيخلص حاجة وقتناك رتية وبعدين واحد عزمه قال له ده فرح ابني بكرة قال له ده فرصة ده أنا هنا في ايه في القاهرة هروح احضره فده بيسموه ايه المعصية في السفر يعني هو لم ينشئ السفر بسبب المعصية انما وعص الله عز وجل في سفري لأن صفر المعصية لا تُستباح وهي رخص. من الحدث بعد اللبس دي المسألة الثالثة. مسألة الأولى توقيت، مسألة تانية إن المعصية في الصفر تبطل الزائد، الثالثة إن يبدأ المسح من إيه؟ هو بيقول هنا من الحدث بعد اللبس. في هنا ثلاث صور أن يبدأ المسح بعد الحدث. ماشي؟ ويبدأ المسح يبدأ العد بعد الحدث. ويبدأ العد بعد المسح أو يبدأ العد بعد الإيه؟ بعد اللبس طيب يبدأ الحد العد بعد الحدث يبدأ العد بعد الحدث يعني يبدأ يوم بليلة اليوم بليلة احنا قلنا 14 ساعة يعني لو مسح الساعة 2 لو عد بدأ الساعة 2 يبقى الساعة 2 بکر خلاص؟ يبدأ بقى يعيد اللي 24 ساعة. من أول ما يحدث يعني واحد توضأ. ماشي؟ وبعدين لبس وبعدين أحدث. وبعدين مسح. ماشي؟ توضأ. وبعد ما توضأ لبس الخفين. وبعد ما لبس الخفين أحدث. وبعد ما أحدث إيه؟ مسح. يبقى أنا عندي ثلاث حاجات بعد الوضوح. اللبس، الحدث، المسح. بعض عائل العلماء، بعض العلماء قالوا من أول ما يلبس الخف من أول ما يلبس يعني مثلاً اتوضى الظهر ماشي وصلى الظهر وبعد صلاة الظهر الساعة واحدة لبس الخف حط الساعة واحدة اكتبها. دي هذه دي الساعة واحدة وسطها اللبس وبعدين أحدث الساعة اثنين لبس الخف ومشى وعدين الحمام الساعة اثنين. وبعد المسح الساعة ثلاثة وبيصل العصر يبقى نعدي تلات ساعاته الساعة واحدة اللبس الساعة اتنين ال المس... الحدث الساعة ثلاثة المسح ثاني يوم بقى ينتهي مسحه ساعة واحدة ولا ساعة اتنين ولا ساعة ثلاثة دي فيها تلات أخوات الحنبلا بيقولوا بعد الحدث يعني الساعة اتنين الراجع ديرويت تاني عند الحنبلا إني من أول من عند الح... المسح اللي هو الساعة ثلاثة المسح ليه بقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صفونا بن عسال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح خفافنا نمسح خفافنا يوما بليل يبقى المسح هو اليوم بليل إنما لو عدنا من من الحدث تفرضنا أحدث الساعة 2 هو وكان يبح له الجمع وتوضأ الساعة 5 يبقى عندك 3 ساعات مش محسوبين من الـ 14 ساعة يبقى كده لما مسح ما مسح 24 ساعة مسح 21 ساعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح يوم بليل فإذا المسح هو المرتبط به للعمل فهنا من الحدث بعد اللبس الراجح من المسح بعد اللبس إنما المذهب الحنبلي أو المشهور في المذهب هو الحدث يبدأ العد من الحدث خلاص المسألة دي مفهومة؟ ماشي لا ده الشرط في الادخال. إنما الحديث صفوان ابن هوت أمر بالمسح على الخفين في غزو التبوك ثلاثة أيام وليلة المسافر للمسافر وأيماً وليلة المقيم. أمر بالمسح. لما النبي صلى الله عليه وسلم ادخلهم طاهرتين ده في شرط المسح عشان يشطرثهم. ادخلهم طاهرتين وما قالش أنا حمسح ولا مش حمسح. إنما يبدأ المسح إمتى لما يجي الصلاة اللي بعدها وكان محدث يبدأ المسح. إنما في وقت الادخال كانوا طاهرتين. لا نعلم فيه خلافا في المذهب اللي هو ما مفيش خلاف في المذهب على إن المقيم يوم بليلة والمسافر ثلاثة آئم بليلين قال في الشرح قال في الشرح لحديث عليه رواه مسلم عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر على الخفين في غزوة تبوك دي آخر غزة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولا إليهن المسافر ويمن ولا المقيم. رواه أحمد وقال هذا أجود حديث في على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة اللي بعدها بقى فلو الفاء ديت بيسموها فاء التفريع فاء التفريع يعني متعلقة بالمسألة اللي قبلها لما تلاقي كده في أي مختصر فقهي كلمة فاء تعرف إن المسألة دي متعلقة باللي قبلها وفرع على قبلها إذا إذا أتقنت اللي قبلها هتفرع عليه فلو مسح يعني بعد ما عرفنا إن المسح للمقيم يوم بيليلة والمسافر المسافر تلات أيام هيتفرع عليها إيه لو مسح في السفر ثم أقام في السفر ثم أقام صورتها إيه إنه واحد كان مسافر وبعدين توضأ ومسح المفروض يمسح كم تلات أيام وبعدين رجع بلده في السفر ثم أقام يكمل مسح مقيم ولا مسافر مقيم لأنه خلاص إيه أقام أو في الحضر ثم سافر عكسها بقى واحد قام الصبح توضأ ومسح الخفين وجات له صفر وسافر يكمل مسح يوم بليلة ولا يكمل تلات أيام الحنبلا بيوم بليلة بيقول يوم بليلة بس عندما هنا بيقول يوم بدأ ما دام عبادة أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر دي عندهم قاعدة العبادات اللي أحد طرفيها في الحضر والسفر يبقى غل حكم الحضر ودي أحد طرفيها في الحضر فيغلب حكم الحضر. والراجح أنه هو العبرة بالمسافر. أنه حاله دلوقتي مسافر. أو شك في ابتداء المسح. شك في ابتداء المسح يعني هو مش فاكر. هو مسح في ابتداء مسح مقيم ولا مسافر. يبقى العبرة بالمقيم. وبرضه مش مش فاكر. هو لما مسح مقيم. مسح الظهر ولا العصر. ياخد باليقين اللي هو الظهر. الظهر عشان يخلع بدري. لم يزد على مسح مقيم لأنه اليقين ومزاد لم يتحقق شرطه ويجب مسح أكثر أعلى الخف فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه لحديث المغيرة ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه مسح أسفله وهو أسفل أو العقب اللي هو كعب الرجل اللي هو تحت الكعب يعني إنما اليوسن مسح الظاهر ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء يعني لو الإنسان أصابته جنابة يبطل يبطل الوضوء ويبطل المسح, في المسح،, في المسح في الرطوبة دي جات من إيه؟ من المسح, من المسح مش مشكلة مش مشكلة الرطوبة اللي وصلت اهم حاجة في البشرة يعني الحنابلة ما اشترطوش انها الماء يصل الى يعني استفاقة ان هو يبقى صفيق لدرجة ان الماء لا يصل الى القدم الحنابلة ما اشترطوش الشرط ده ومفيش دليل على اشتراطه انما بعض الفقاء بيشترطوه يقول لازم يبقى صفيق تخين لدرجة انك انت لما تمسح الى الماء ما يمتوسلش القدمك انه لو وصلت لقدمك ما تقسل احسن لم ذلك. وأغلب جوارب الصحابة وجوارب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليها لم تكن من الصفاقة والثخونة ما كان فيها ذلك يعني حديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا صف صفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابه حديث حسن أو يعني الثلاث مسائل بيسموهم يسمون متى يبطل المسح متى يبطل المسح يبطل المسح لما يحصل جنابة تاني حاجة أن يظهر بعض محل الفرض بعض محل الفرض يعني واحد اتوضى ولبس الخفين وظهر بعض محل الفرض يعني خلع أحد الشرابين أحد الجوربين خلعوا ولبسوا تاني يقولك بطل المسح ليه؟ لأن المسح مشروع من أجل ألا تنزع الخف فأنت تم جاء مسح عليه وبعدين تنزع الخف بعدين فأنت نزعته خلاص فتتوضأ بس هي المسألة بقى طب بطل المسح ويبطل الوضوء أيضا ولا يبقى الوضوء متعلق على الحدث دي المسألة اللي حنابل اختلفت فيها هابل قالوا له لا مدام بطل المسح يبطل الوضوء ماشي والراجح أن الوضوء ارتفع, ارتفع الحدث من أول ما مسح على الخفين والوضوء لا ينتقد إلا بحدث آخر وخلع الخف ليس حدث فيبقى وضوءه صورة المسألة كده واحد توضأ وبعد ما توضأ ومسح الخفين دخل المسجد وقعد نستنى الإقامة وبعدين لقى الدنيا حر فخلع الشراب بعد ما مسح عليه هل يجب عليها أن يتوضأ مرة أخرى أم يجوز له أن يصلي بهذا السياز الصورة الجمهور منهم الحنابلة بيقولوا لازم يتوضّع تاني لأنه لما بيصلي حيصلّي على إيه ما هو بيصلي لا مسح رجله ولا غسله ولكن المذهب الحنفي الراجح إنه باقي وضوء متعلق على حدث أول ما يحدث ينتقد وضوءه وما ينفعش يمسح على الشراب تاني بقى يغسله من الأول مفهوم ده الراجح ها أنا بس أنا بوضح مذهب الحنابلة قبل أن نحصل إلى مسألة ثانية يعني إحنا نتكلم عن أحدث خلاص عشان لو قمناها ستطلق بطر إحنا أحدث خلاص دي برضو مسألة ثانية أنا مش عايز أفرع عشان التفريعات دي هتضيع علينا المسألة الأصلية المسألة الأصلية إيه إنه هو لو خلع الخف ينتقد وضوء ولا لا؟ المذهب بيقول ينتقد، والراجح ينتقد خلاص خلص صدي الراجح قول حنفية حنفية والظاهرية خلافا الجمهور عايز تأخذ بقول الجمهور احتياطي ما فيش مشاكل إنما الراجح إنك إنت ممكن تتصلي بدون إن مساء البالة الإخوة بيسألوا عليها طيب نفترض إن أنا مسحت على حزاء فوقي أو شراب تاني وخلعته يعني الواحد في الشتة اللي إحنا في ده شربين ومسح اللي فوق وخلع اللي فوق ينفع يمسح اللي, يمسح اللي تحت ينفع لإن أصبح اللي فوق واللي تحت حاجة واحدة لما خلع اللي فوق يمسح يمسح, يمسح اللي تحت إنما العكس ما ينفعش إن هو يبقى لابس الواحد ويمسح عليه ومجاي لابس شراب إيه كمان تفعش يمسح اللي فوق لأن اللي فوق ما كانش ملبوس على طهارة كاملة إنما طهارة ممسوح فيه إنما اللي لما تلبسهم تلبس على طهارة كاملة تمسح على اللي انت عايزه فيه مسألة الأخرى بقى إن هو واحد لا لا الأخ واحد توضأ ولبس الشراب ولسه ما أحدث ويجي خلع الشراب ولبس واحد تاني هو حر صح؟ إنما نبدأ نعدله المسح من إمتى؟ من أول ما يحدث أول ما يحدث نقول له إمتى لابسه بقى تفضل لابسه خلاص كده ثبتت على كده إنما طول ما أنت لسه ما أحدثتش يا جوز لك لأنك أنت في حكم المتوضع أو ظهر بعض محل الفرد بطل الوضوء ونزع أحد الخفين كنزعهما يعني قالع شراب واحد زي ما قالع الاثنين لأن القدمين قدم واحد يعني في حكم عضو واحد. لما ربنا أمر بغسل القدمين قدمين مرة واحدة. فالقدمين دولت شيء واحد. في آخر حاجة بقى. أو انقضت المدة بطل الوضوء. دي تلت حاجة. انقضت المدة بطل الوضوء. يعني يوم بليلة. انتهت الساعة اثنين. زي ما قلنا. مثال اللي ضربناه. الساعة اثنين خلص. بس أنا ما حدثتش. ولسه على وضوئي السابق. ينفع أفضل محتفظ بوضوء الغات العصر وصل بيه ولا لأ حنا بقوله لأ والرائح ينفع الفرق إيه إن برضو انتهاء المدة يبطل المسح ولا يبطل الوضوء لأن في فرق بين المسح والوضوء المسح من أجل رفع الحدث وارتفع الحدث خلاص طب الوضوء ما بيجيش إلا بحدث ونزع الخفة أو انقضاء المدة ليس حدث إنما الحدث هو خروج ريح لأن الوضوء المعروف لا ما احنا قلنا لو صلى تصحي صلاته، اه لو انتهت المدة وهو لسه متوضي ينفع يصلي غيت ما يحدث، اه بس الحنابلة بيرفضوا الكلام ده، الحنابلة بيرفضوا الكلام ده بيقولوا ما دام المدة تاسة انتهت يبقى انتهى الوضوء بتاعه والكلام ده مرفوض كلام شء الحنفية راجح وده برضو مذهب الحنفية ومذهب بالظاهرية ونكتفي بهذا القدر. اه مفيش مشاكل هيفضل طول عمره يمسح مفيش مشاكل لا ها ايه اتفضل خلاص احنا خلصنا